Szened, döfök, hónapok, hónapok, فَأَخَذَهُ hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, hónapok, فعسمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماها ونروعها والجبال أرسها متى علم لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطّو